هذه أبراد حزرة الشيخ سلطان عبد القادر الجيلاني قد صلى الله سره علي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين من صلوا عليه صلوا عليه وسلموه تسليما الله المصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhane Rabbika Rabbil İzzet Amma yasıf'un Esselâmün Aleyl ve Velhamdülillâhi Rabbil Âlemîm Es-Salatu ve Es-Salamu Aleyke Ya Rasulallah. Es-Salatu ve Es-Salamu Aleyke Ya Habiballah. Es-Salatu ve Es-Salamu Aleyke Ya Khenilullah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 عليك يا أمين وحده الله السلام والسلام عليك يا من زينه الله السلام والسلام عليك يا من شرفه الله السلام والسلام عليك يا من كرمه الله السلام والسلام عليك يا من اضامه الله الصلاه والسلام عليك يا من علمه الله الصلاه والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاه والسلام عليك يا إمام المتقين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رحمة العالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول رب العالمين صلاة الله وملائكته ونبيائه ورسله وحملة عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك وحبيبك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأمنا بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطور التجليات الإحسانية ومهبد أسرار الرحمنية وعرم في المملكة الربانية فواسطة إقد النبيين ومقدم جيش المرسلين وقائد ركب الأمياء المكرمين وأفطل الخلق أجمعين نواء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل ومشاهد أموار السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع لإلم والحلم والحكم مظهر سر الجزء والكل وإنسان عين الجود العلمي والسفلي روحي جسد الكونين وعين حياة الدارين يا على العبودية والمتخلق أحلاق المقامات مصطفاية الخليل الأعظم والحبيب الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطنيب وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأراطين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله عن أصحاب رسول الله عليهم أجمعين فعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله, الله الله صلى الله تعالى عليه وسلم ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين